من م ن ا س ل م ح ب ة الله الجهاد السجدي بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أ ب و هذا كي يقدم لكم هذه النازله فسق اليوم ع بحرقة أخرى لمنزلة يعني مناسل التي وذلك أن الله عز وجل لقد وقع المؤمنين إ ذ يبلغون رتبه أ ن يعطي الانسان نفسه لله ر ذ ل ك ب ص ت ه مجاهدا ل س ف ي ل الله ص ف ه يوم و ل د ي ن لا يبلغ المؤمن رتبه الجهاد في سبيل الله الا إ ذ ا كان مجالساً يستحيل ا أ ن يقدم إ ن س ا ن ه م ا على هدايه التكفير في الدنيا وهو يعلم ذلك ان لم يكن ضارنا وموقنا يقنا كاملا انه يلقى خيرا انه عليه ا ل ح ا د فرق كبير بين المجاهد اذ يقبل على الموت وبين ا ل م ن س ج ر والعياذ بالله اذ يقبل عليه ى ا ل فرق كبير وهذا الفرق قبل ان تفصله في بيان أ ذ ك ر و ا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ل ن من ي س ت ذ ر منك م عن دينه فسوف ياتي الله ب حول يحبه ويحبون أ د ل ة على ا ل ر م ي ن أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في س ب ي ل الله ولا يخافون لون ت ن ا ق ي ذلك فضل الله ي و ت ي ه من يشاء والله واسع ع ن ي م فذكرنا أ س ب ا ب النحر الجائزه لها نذكر اليوم سببها الخاتم الجائع ا ل م ا ل ح وهو سبب ا ل ي هذه ا سبيل الله فسوف ياتي الله بقول اين وهذه النقطه التي و ل ع ه ا ا ل ص و ف ي ة ا ل أ و ا ئ ل الذين لم ي ت أ خ ر و ا ببدع ما ح د أ بعد في التاريخ سموا التاركين إ ل ى الله ذي ق و ل الذي يقرا الفسفه في الزهد والتصرف في الصبر الاول من الامه يجد أ ن عباره القوم تطلق على هذا الايه القوم فرسل ان هذه النقطه اخذت من هذه الايه فسوف ياتي الله لقوم يحبهم ويحبون فاذ يبذل القوم فيقصد اساسا الذين يحبهم الله ويحبون الله ولا يمكن غزلا ان يحصل ا ل إ ن س ا ن على هذه الركبه بالدعوى للزمن بالدعوى فلا يحصل عليها إ ل ا بالعمل وهذا فرق ما بين الجدعي والصلاح الفرق ما بين الجدعي والصلاح أ ن أ ه ل الجدعي كلهم د ع و ة في الزمن اما العمل ف ن ح واما أ ه ل الصلاح فعمله وعمل و نبني على النحافه القمح م ا اذ يبلغ الانسان ان يبذل هكذا و ف ت الله ا تصور تصور به كيف يؤذي فتى في رحال الشباب كما يحدث ا ل آ ن في فلسطين وفي كميه ل س ط ي ن ا ل د ز ي ا ن التي قد لا نعلمها وقد نعلمها و ك م ا حدث ابو الصحابه في أ انفسهم فصمله ا ل خ د في ط ر ي ق ه رحمه الله بارك هل يذهب ا ط ب ي ع ة و ا ح د ة ا ل ط ر ي ع ة جمعه ط ل ا ئ ع وهي ر ف ض ت ب ا ل ا ص ل ا ح ب ه عن فكره الحديث تدل على من يكون في م ق د م ة اليه ولو كان فضلا يعني ه ذ ا ا ل إ ن س ا ن هو وحدك ي ش ت م الراس يعني ل ي ي معرضه ب م د ة كبيره جدا في الموت في الشهاده و أ و ر د البخاري و ق ل ه إ من ا ل ح ا د ي ث الكثيره مما وقع للصحابه و ص ح ه م انهم اتحملوا على الحديث فراغه ص ح ا ب ا وحدك للشعر السعجو دار فمنذ هذا ا ما ل يجلس م المقتول ي ن الناس ل م الا ان يشترقا ان يومئذ باقوا ان يذهبوا الطبيعه وحده الانتحار الى نار ذ ه ن م ي ا لله وعياذ في في بالله عليه من تردى من ج ل ب ه فهو يتردى فيه خلال ذ خسر ا جهنم خالقا مخبدا فيها ل ابدا ل ذهن م لله وحياذ ة بالله طريقة يبقى كذلك يتعذب ب من ط ر ي ق ن ه التي انتحر بها شخصيه في ن ا ر ج ا ئ م ا يحصيلي الله ثم يتربى ثم ثم كذلك على القلوب الدائمه اللهم صلى الله عليه وسلم تعود الى ما بدات به فرق كبير بين من يقبل على الموت مجاهدا ومن يقبل على الموت مزدحرا أ م ا المجاهد ا ق ل و ب فلا يكون إ ل ا محبا فسوف ي ا ت ل ه ب بقوم ي ح ف ه ويحبون ه أ ي ل ه على المؤمنين أ ع ز ه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ل و م ا لائم وهذا الخوف الكبير ذلك فضل الله يوفي من يشاء لا ي ك كل شيء فيصلى نفسه حينما يصل اليه م ا وفقه الله إ ل ى حبه ومن أ ح ب ه الله فسوف ياتي الله بقوم يحبوه اعظم الله قولا لذلك عباره خير لحفظ الله في العزيز قبل محفظ لعزه الله يحبهم ويحبوه المستحيل لن يكونوا الا مريضا باحد معناه يدك اما مريض فيه ذلك وقعدوا في ذلك يجب العياذ بالله ما انقذت واحد من خلف يدي فهذا مريض يعني بل معناه النفسيه ا ل ك ر ي م ا لكن ليه مريضه كان يمكن التعب على القرين ا ل ي ن ان شاء الله يمكن تكون هذه الحاله او م ا ي ض من على الروح ومن أ س و أ ا ل أ م ر ا ض ا ل ر و ح ي ة الياس و ا ل ق ن و و اصلا ل لا يكون الا الكفار ولكن لازم لروح الله إ ن ه لا ل ي أ س غ ي ا لروح الله الا القوم الكافي فقدان الامل في ر ح ل ة الله هذه صفه الكفاره يع كما ي أ ت ي الكفار من أ ص ح ا ب القلوب ان المؤمن ل ذ ي يوقن ل ل ح ي ا ة بعد الموت ويوقن ب ا ل س ف ا ة والاحاس ويوقن بفضل الله وبالجنه فيمشي غدا ان ي ن ا ر ب م ل م ه م ن م ا يقع حقده من ا ئ ل السياسه القائله يغفر ُُ ب ِ ا لله ويصاب ََُ ر ُ في ادوار َ السكته و ي َ ا ر غ ط من ا ل ْ ز ل ا ي َِ و َ ا ل ْ ر َ و َ ا ي ا لعافيه فانه مع ذلك يرى ان فضل الله في عائشه كبير ولو كانت الدنيا في ا ل ث و ي ه عند الله جناح ضروبه ما ف ق ى منها الكافره ج و ع ه ماء فما من بني ان يفعل الثعلب لمؤمنين ح ق وانما يقع في سفر الذات لمن فقد ايمانه حقيقته لا ينتحر المنتحر الا وقد ت صغر فالقدر انتهى لانه رصر به يعشق الحياه لله ان فقد الثقه بالله فالقدر ان يتيق الله سبحان الله او يخلف الله وعده ابدا عاش بالله فاذا لم ينتحر عاده في كل اسم باسمه وياتي سعيدا من الاخره لا ت ش ت ي ن الاخره لان الذي ن ه امن في الاخره خيري ف ا ل لمعرفه فقط ض لهم المشكي والمطاعم المؤمن لا يعيق به ل أ ن ه يرى رب الله عليه س ي ش ر البلاء سبيل والمؤمن امره كله له خير إ ن اصابته براء شكر فكان خيرا له و إ ن اصابته براء صبر فكان خيرا له وكم من عدل ر ف ع الله الى ما قال د ي في ي في الصبر وغير مثال ل ا ل ك صبر ايوب ع ل ى السلام وعلى نبينا أ ف ض ل الصلاه والسلام إ ذ ن هذا حال مرضيته وضع منهم ب ع ي ا ه حال عربيه ة ب ي ك ل شبه ا ل ا مجاهد ن شوفوا الارض يا مجاهد من لا يحدث الحال احد الصادق في تاريخ ا ل إ س ل ا م ك ل م غريب بمنارات ه د اخر ف م ث ا ل هؤلاء الشهداء الذين يرسمون لله ن ا و ا ل م ؤ م ن ي ن بعد حجج منحج بالله على حجج يقبل على ا ل ش ه ا د القدس الانتخاب وهو في كثير من ا ل ح ي ا ة حاد و ل م ل أ قلبه أ م ل في ح ي ا ت ي ولا يكون يعني كم منهم من كان حديث ع ا ق بالزواج أ و حافظه ح د ا ه ك م م د ا ل ح ي ا ة نشيطا هرب منها ا ب م ا وفي تمام وعيه ولكن الوحي الحقيقي وادرك ما ا ل ح ي ا ة ولا ا م و ت ل أ ن المؤمن لا يدرك هذه الحقائق في دار ح د أ م ر ي ن اما ان ي ض ع ب ا ل م م ن او ركبه كرسب ا ل ص ح ا ب ة أ و ي خ ا ل ف ه أ و يموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ح د ي مثل هذا يكون قد ر ا ء الحقائق كمان وامتلكت قلدهم ح ب ه الله فهو لذلك لا ي ق ب ر لا يصبر إ ل ا ان تقارب المحبوب ويستحيذني واكثر طريق إ ل ى مقاصره المحبوب ان يستحيذ العبد المحب بسبيل ذلك المحبوب فقد قال احد الصحابه اوتي ثمرات ياكلهن وهو ينظر إ ل ى الارتكال وقد استعرف من المؤمنين والشافعين ا ل بس ما بين وبيتن الى هذه الثمرات لا يخاف وليس فيهن احدا ثم دخل الى المعركه بقاك الحق السفلي رضي الله عنهم اجمعين المحبه اذا امتلكت القلب محبه الله فان المحبه ي د ع يعقوب ا الى مناقاه الحديث ومناقاه ا ل أ ع ذ ه بعد ا ل أ د ي محمدا وصحبه عليه الصلاه والسلام محمدا وصحبه كما قال ه د ا ي رضي الله, الله عنه إ ذ أ د ر ك ت ه الوزاه ف ي ن بلال رضي الله عنه لما مرض مرض ل م و ت ذكر الله عز وجل ثم ذكر محمدا عليه الصلاه والسلام ذكر كبيري عليه الصلاه والسلام وكان ينطق برجز منه اشتقت ا ل أ ح ب ة محمدا والرحمه ل ل ل م بهذا ك ل ا م محمدا وتحضى عن السبب فالشوق يدفع التعب الى طلب المشوق إ ل ي ه والقلب المشوق اي الذي أ خ ذ ه الشوق لا ينبئه الا على انه الفقيه لن يحبك ف إ ذ ا هذه الحاله ن ح س ي ة لا م ر ض ي ه لجلسه ا م ص ر و ع ك العدل في كمال الصحه والحاجه احلى الامر اما مثله ففي كمال صحته ا وعافيته وجماله فلولا المحبه ما استشهد شديد في سبيله لانه يعلم انه يعلم و حساب العلم ان تكونوا ت ع م و ن فانه يالهون كما تعلمون يكافئ ويعلم بالحساب ل أ ن ه ي م و ت ويزرع ونفسيا الحظ و ا ل ع ن ا ي اللي جايه منها نقولها بحر الحظ نفسيا يخليها عنه ا ل إ ن س ا ن نفسه للتوتر ولذلك قال الله عز وجل في القران حتى تضع الحرب او تارها فانها ارتاح ف ك ذ ل ك ت المؤمن يحمل ا موسى ان تكون تعلمون فانهم يعلمون كما كلمت ولكم فماذا ي ف ا ل و ن دون ان تكون الحق الرجاء اليه تقضون و الكفر الذي هي لله والخير الذي عند الله ثم اولئك كفر سعيد سعيد كفر سعيد المقاتل من الكفار اول بريده ممن لازلنا هو في الجدار والشرك في ذاته اليوميه الدقيقه حدثني احد الصالحين من الفلسطينيين ا ل ذ ي كان اثنين اثنين حرب لبنان ا ل أ خ ي ر ن ي ه وجود اليهود على لبنان ا ل ا خ ي ر الفلسطينيين كاول ن ما يذكرون شيء اثنين بعض الخطايا الفلسطينيه كاسو في اسبانيا بيلمع ل ت ل ي ن ي ك و ن و ا ك بين الماء في ي المقاتلين يكون م الله يقاتل بذليل حتى هذا يقاتل ب س ل ي ل ا ل ه حاجه ذ ا ذكي ل ل ه كيف تدرب بمسرعه ا ك ب ي ر م ع ل و ش ي ه القتال قلت هذا مهزوم ابتداء وهذا ذكر الله لا يقاتل حق القتال الا محبه لعلم ما يصنع ويقبل بصدر الرحم فرح مفروم مشوق هز الشوق الى م ن ا ق ا ه ا ف َ ت ُ و ف ياتي الله ُ بقوم ٍَِْ وما ََ أ َ ا د ر ا َ ما َ قوم ْ بقوم ٍَِْ يحبهم ُُِْ ويحبون َُ اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين ِْ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الجبال ذلك ح ك الله رافضت بعثه ذلك حكم الله ا و ث ل كل شيء للمحبوبين البقره يمثل من يدعي للمحبوبين البقره وهو واسع ا ل ح د ي كي تكتسب المحبه بل أ ر ب ع م ر ك ا ت المحبه اربع مركبه المحبه اكتسب ص ف ة المجاهد في سبيل تلقاه زوج الله تعالى لتكون في محل الحجاب او ا ل ه ا د بهذا المعنى اكتسب ا ل ح ب ه ل ك و ن عن المجاهد وذلك ميسر لكل مؤمن و النبي عليه الصلاه والسلام وعد من طلب الشهاده صالحا ان يعطيه الله ا ج ر ا ء ا ولو مات على القران اذا ترك الشهاده من اجراها في الزرع لا يستعدا وقال موسى تركت يلوم بالمرض او بعيد بعيد على جماعه الحساب وما تستر روحك يقول لا قلت له ولكن الله يعطيه رتبه مجيده لله بل رتبه الشهيد فهذه الرزبه هو يختصاها بكل من طلبها ولا شيء في السلف ولا يكون السلف اقصى إ ل ا في المحل قد تكون طاقميات سريعه حينما يكون العبد ا ل محبا ي في لانه احمار لان الخلد المحب لا يجترح فيه ا ل حبان ما يجعل الله لرجل من قلبين في جنته الخلد المحب لا يجترح فيه حبان حب واحد و ك ا ف من أ ح ب الله حقا تركي جعلت كل حب بعد ذلك خادما ً بحبك يحب فيه و ي ب غ ه فيه ل ت ن ح هذا أ ن ك ل م تحب بعد ذلك زوجه ولا ماله ولا ا ب ن ا ء شعر ولكن س ر ك لهذه ا ل ا ي ا وانتن جميعا و ا فيها يكون مرعيا ً بحب الله ي ع ن ي منزيا م ح ب الله خادما ً بحب الله ف ت ل ت ق ل محبه هذه الاشياء مع محبه الله في كون تلك الاشياء تريحا تعينك على طاعه الله اما ان كان ثوب من هذه الاشياء يفرقك او يسكنك حب الله فليس في قلبك شيئا ل ب ه و ضعيف فليس ل خاطئا اما الحب الذي يحذره حب الراهب فهو حب فيه طاعه وفيه عباده وفي بضع أ احد الصدقه حين ارايت احدنا ج ه و ت ه ويكون له بذلك اجرون قال تعالى ارايت ان وضعها في العراق الا يكون عليه بذلك مجرون قالوا بلى يا رسول الله قال فكذلك ان وضعها في الحناء يعني الانسان مؤمن ا ن ل وزوجته وترضيه الله بذلك اجر كانه شعر ذلك خادما لترضي الله عز وجل من اثاره فحبه لابنائه من باب ا ل ر ح م ة ومن باب حب كارثي بحب الله عز وجل و ا ل ح ب ا ل ع ب ل ربه عطاه ونشبعه بكل ما عدا ذلك من حب المال وحب ا ل أ ب ن ا ء وحب كل امور الشهوات التي في ن ك ر الناس ح ن خدم هذا, هذا المحن الكبير العظيم فذلك المحن ا ل ك ب ي ر وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ازواجه اشتهر خصه ل ع ا ئ ك ه رضي الله عنها وارضاها والحسن والحسين ابنيه باطنه ويحب كل بناته وقد بدا عليه الصلاه والسلام حينما مات ابنه ابراهيم وقال ما قال عليه الصلاه والسلام ان العين لتدمع وان القلب لياحسن ولا يقوم الا ما يرضي الرب وان على خ ر ا ق ك يا ابراهيم المحسنين الحب رحمه وضعه الله في قلب العباد ومن ن ز ع عنه ه ذ الرحمه فهو ص ح ب ص ف ة من س ف ه الانسان الذي خلقه الله على ف صفه المحبه والذي يحب الدنيا ولا يحب الله ع ر ج ب هذا لا يذقه طعم الحب حقيقته ليس ا محبه ليس ه ن ا ب حقيقي لذلك ج ز ء ه ي ج ز ء ريحه تلك أ ن ا ن ي ة تلك ح ب ة للذات للنفس ف و ك ل على ي ق ي ن هذا م ع ن ى نفسي لطيف تجريدك بانسان ي ف ق ر ا ل م ح ب ة ل ل ه في انه لم تكن ب ن ي ة في ا ل ت ر ي ر ف ن اعط ا ل أ ش ي ا ء لذاتها فهو ل ض ي ش وحقك إنما وحبه لهذه الشواذ ي ا أ هذه ل و فلانها تلبي الى رضائه الله للبلاد فهو في ا ل ح ق ي ق ة إ ن م ا ي ح ب ن لحب المال حبا جما لا يحب المال, المال حبه هو مال احد نفسه يلبي له ولكن لان المال يحزون و ي ؤ ب ي شهواته ا ل ذ ي تحب مراحل لذاتها ولجمالها فليس لذاتها ولجمالها حقا في بدعه غاليه وشان لا اقل ولا اشرف فهذا يحبنا يحبه الله الفضحه ولا يحب ا ن ا ش ي ا ء الكبرى ضد أ ن الجميله ان الجميل اخذت جمالها تحولت لها م ا فاذا هذا يحبنا أ ن الذي ربما ر أ ى ناجست في شمالك الشديد من الانسان فاعد مستفيكه كما ن كانت الروح تفيض في المحل السامع من الدين انه أ ح ب ذلك الجمال الذي اضاط به الله عز وجل يحبه م حب الله في انسان يظهر اثره كيف يدركه المحبون عن ارواحهم بيوت المثلث ما ت ع ا ر ض م ن أ ا ح ت ل ت وما تناكر منها اختلف ا ل ت ن ا والتعارف انما يقع في الله وجه فلذلك ل ا ا ل م ؤ م ا ل ذ يريد ي أ ن يستغفر طريقه ن ع ن ى يبحث عن هذا المعنى العظيم معنى الفهاء لكن ل ي س د بالبال فقط عند الجهاد وجهه ا ل ر ى تحكي توجهه وتتعدد وتاخره الا تقرب من كتاب الله فلا تنس للكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا والضمير يقول عند المسكرين به يعود على ا ل ق ر ا ر ي و إ ن ن ا المقصود بالجهاد ايضا في اقره التدابر مما ا ل ف ع ا ل ع ز ي ز ه والذي زاحوا ل ل ه الناس ض ع فكل ل ذبح في سبيل الله فيه وجهازه الجهاز الذي يتلذذ ب ا و بتحقيق هذا ل و المناطق ن ا ل مع الحدود آ ن ف ا ل ت ي ن ح ن ف ي ه ا مفتاح بل في حاجه ل ذ ي ك لا يقرب في ق ر آ ن ي ه الناس غابوا عن ا ل ق ر آ ن وغاب عنهم القران يحتفلون ونحن جميعا ب ح ا ج ة الى جديد الصله لله و أ ي صله لله تكون الا ت ق و عن طريق ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله كلام الله وما ادراك ما كلام الله كيف اذا تكلم الله سلام الله العظيم الجليل تكلم به و ق ا ب به ا ل ك ل وانا وارحم وضع له في اوراق وخذلناه س ل و ه ا ح ت ا ج الى ت ذ ب ر هذا القران الى دعس انفسنا جديدته نقيه ط ا ه ي ه مرات اخرى تاريخا كما بعثت اول ا ل أ م ر في التاريخ في ا ل ق ر آ ن أ و ل الامر وتجديد الدين إ ن م ا يقع أ و ل ما يقع في ا ل ق ر آ ن ا ل س ر ي د رسول الله عليه الصلاه والسلام حينما جاء أ و ل ا ل أ م ر داخلا الى الله جاء دائما يدعو ا ل ق ر آ ن طائفتين من الكافرين والامورين وانما اسلم غالب من اسلمت مكه حدث فيهم غالب من اسلم من الصحابه اسلم من سماء ا ل ق ر آ ن فيهم القران احسن وكان يحب عليه الصلاه والسلام اذا حجج قوما وجادله انما يحاججهم بالقران وانما يدعوهم بالقران قال اقرت حياءه و إ ذ ك ر ن ا قال قد سمع فقرا عليه القران حتى تزلزل موازينه ويشكره و ل ا س له الله والرحم الهدى وقصص هذا من الصاحب السابق كثير وكذلك كان في زمان ما بعد الهجره ا وحينما ارسله النبي عليه الصلاه والسلام ابو صحاب ا ح خ ي ر واذن ام يسيرين الاولين للرسول عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه انما كانا يقران الناس القران اجلسان في البتاثير وفي اي مكان ي ن ئ ل لهما فيقرا القران ا ل ك ر ي ويقف عليه ا ل ك ا ي ب ي ه ز د ه م ا فيقول له احدهما اجتمع فان اعجبك جلس وان برك صبر ك ما ت كنا عنك ج ب محبات ا ما كان ي برك عن سرعان و ا الناس ما هذا الكلام ن يذكر قول وما أحسن أعجبه م احسان أ ن ه و م أعجبه وما إزمنه. أحسن الان الى إ ع ا د ة سماء ا ل ق ر آ ن وفي س ي ف معناه للناس ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن ا ل م س ج ن فهل منه الله طريق ا ل محب و ك ر ت ه ق ب ل ه وتعيده ا ل آ ن لما ل أ ن ه اداه في ه ذ ه ا ل د ن ي ا في زمان ا ل ن ب و ة وفي ما بعد زمان ا ل ن ب و ة كل جهات كانت هي الفتاه يبدا بالقران ويختم في القران حينما تبقى قبيله من القبائل من المشركه كان النبي عليه الصلاه والسلام اما يختمها في نفسه او يرسل اليها تاريخيه الشيخ او احيانا من تلقائيا ل ق ي ا س ولا حتما له و ر ف ا ق ي و ص ل إ ل ي ه ا من يعلمها ا ل ق ر آ ن فكانت دعوه بين جهاد يبدا ب ا ل ق ر آ ن ويحكم ب ا ل ق ر آ ن وربما لم يكن فيه شيء من الختان إ ل ا ا ل ق ر آ ن وساهدهم به جهادا كبيرا القلوب ا ل م ت ع ل ق ة ل ل ه يجب ان تتامرها ب ا ل ق ر آ ن فقط لان ا ل ق ر آ ن هو طريق ن و ا ة ر ت ب ة المجاهد في سبيله ا ل ل لمن ليس مكانه او ليس زمانه مراقا لتحقيق معنى الجهاد بمعنى ارتداد من لم يكن له ضربه المكانيه او ضربه الزمانيه فله ضربا دائما لا يفعل شيئا اذا تحب لا تنخفض ولا يمكن ان ت ن ق ف ض احداث الشهاده وهي الجهاد الى القران الكريم الان وسائل الاعلام تصب النار على المستمع النار ا فرغوه بجهل الناس تصب عليها من كل حدث وصب وكل وسائل الاتصال الا من رحم الله تصب الله ف ص ب الجحيم على البلاد والعباد م ا ع ن د ك و ه اذا ئ شبعت هذا البلاد الزاهد بنفس التقيه ولكن هدى ك ع ط ى نوح لكن ه د كتاب ا ل ت ك ن ي الشيء ان يعطى نوح الحصن المعجزه التي وفيها محمد عليه الصلاه والسلام فهي ا ل ق ر آ ن والقران كثير واعلم الله أ ن ي ف ص د كل ا ل م ل ا ه هو الماء الذي يطفئ النار ولو كانت بحرا ينجح غره واحده من القران ت ب ق ي لذيذ ا ل ق ر آ ن ل ر ب ي كلها باذن الله اوليس ا ل ق ر آ ن ا ك ل ا م الله بقيت ه ا ا ح س ن و م ا ه و ز وجل رجل جوي و ل ذ ي ل ق ر آ ن ل ي ع الجوي مقطع تاتيها في ملايين المراييح الشواذ والنجوم والمجرات سكان الربيع في العلم والجني ولو اجتنبت ليجوش ا ه ا يزقه امامه ولو آ ي ة واحده من كتاب ا ل ن ه شو هي ايه حجه من حبتك حجه دليل برهان <تكلمة> خاطئ من كلام الله ايه واحده تفصيل ا ل ب ط ر وتحكفه وتقصره ا ي واحده و ق ر أ ه ا المؤمن ب ن ف ي ة المجاهد في الشرك ب ن ف ي ة المحب يحبهم ويحبون و ص ف ة المحب أ ن يزيل لمن اشترى كما هو في الصفه نفسه وهو ا ل ن ي وذلك قوله عز وجل أ ز ي د نفسه على النبي يزيد ان يتحرر حينما تعلم ان كليه ا م ش ا ر ك نسي ا ل ق ر ا أو في نفسه احداث نفسه والوجدان نفسه ت ز ي ل ن ا يعني ت م ي ل ل ا فيوليك محبوبا ل د ي في واحد ت ش ي ه محب لله ف ي و ل ي محبوبا لان الله احد ب فانت تحب فيه محبه الله الى الغد ومحبته لله نعم راحه ولن تحبه لذلك باسمه ولغده و ولماله لا ابدا ولو ت كانت قائل يرى أصبعي تغيير ر مثلا لان المحبه الربانيه ة ليله التي اتى لها ل ع معبود ثابت الرسول الله ي ت ف ي ه من يشتاق والله عز و ا ل فعندما المؤمن يستجب اربع مقالات الاخلاق في سبعمائه واربع مقالات ل ا خ ل ا ق ليكون دليلا للمؤمنين رحيما به ياتى ويحتق ب خ ط ي ه يا حفره على ا ب ا د كما قال الله عز وجل في القران الكريم والله اعلم ا ن لا يتحقق و إ ل ا يحكي لا يقع كل مؤمن إ ذ يرى العبد يرزيه ويخطئ كي ت ر تتحقر على خطايا الصالحين وخطايا المسلمين وكل المسلمين في ن ه ا ي ة المطاف ف ي ل مسحيه فلا يخلد مسلم شهد إ لا إ ل ه الا انت مر انت محمدا رسول الله لا ي ح ل د في بإن الله ب ا ن الله عز وجل و ه ذ ا ل ك ي ح س ن المؤمن أ ن ر أ ى اخاه ضره و ز ل ه و ب ا ع ت و ت ح س ن وتفرح ب ص ل ا ح وتصر ب ص و ت ه كما يفرح الله عز وجل ب ص ل ا ح و ت و ب ة التائب الله أ ف ر ح بزوجه ا ل ح ب د من أ ح د ك م يجد ضامه و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الرابط أ ص ي ل بين الرب المحدود والنازل العاجلين الرابط أ ط و ل بينهم معنى المحل. هذا المعنى هذا م ع ن ى اللطيف العجيب ثم بكفه التي يدل بها المؤمن ي ن للمؤمنين ب هذه كفه ه ل م ا ر ح ك ه للخروج بها تجد ا ل ع ز ة و ا ل ق و ة عند م و ا ج ه ة الكافرين ه ذ ه التي على المؤمنين عزه العزة على ا ل ك ا ف ي ن ا ل ع ز ة على الباديه ف ي ه ا لا اعلم تبتدئ ذ بالاحساس بالاستعلاء و تنظر الى مرض حقك وما يحق عليها ل ز ي ه م درجه ل أ ن ه ا درجه نحن في ح ا ج ة إ ل ي ه ا ا ل آ ن في هذا ا ل ز ل ا ن وفي هذا المكان خلي ا ح ي د خطا و ج ا ل ل ل ب ي ب ل ع م د يشوف المسران ا ل ب ي ب ويحجروا في ا ل م ع ي د يلا تعالوا ي ي ا س ا ل ف ا في ل ن ا ر ا ن ي ر ن هو ا ل د ا ل م س ل م ي ن ك ي ت ح ج ر ا في الدم مسراني م س ر ي م ر ا ن ي ف س ي مسراني م س ا ن ي م س ر ن ي م ا ن ي ر ا ن ي م ن ي م س ا ن ي م س ن ي مسراني م س ر ن ي م ا ن ي م س ر ي م ن ي م ا ن ي م س ن ي مسراني مسراني س ر ا ن مسراني مسراني م ن ي م س ر ا ن م س ر ا ا ن ي مسراني م س ر ا ي مسراني م ض ر ا ي م س ا ل ل ه س ل ي م س ر ا ي م ر ا و أ ن ت ج د يكون ر ا ء ا ت لتحقيقات ل ت ق ي ق ا ت ل ت ح ي ا ت ل ت ي ق ا ت لتحقيقات ل ت ح ق ي ا ت ل ي ق ا ت ل ت ح ق ا ت لتحقيقات لتحقيقات ح ق ي ق ا ت ل ت ح ق ي ق ا ل ت ح ي ق ا ت لتحقيقات لتحقيقات ل ت ه ق ي ا ت ل ت ق ي ق ا ت لتحقيقات لتحقيقات ل ت ح ي ق ا ت ل ت ح ق ي ق ت ل ت ح ق ي ا ل ت ح ق ي ا لتحقيقات ل ت ح ق ي ا ل ت ح ق ي ة ر ج ل ك ح ق ا ت ل ت ح ق ي ق ا ل ت ح ق ي ا ت لتحقيقات ل ت ح ق ي ا ت لتحقيقات ل ت ح ق ا ي ق ا ت لتحقات لتحقات ل ح ق ا ت ل ك ح ق ا ت ل ت ح ل ل باليهود وبالمشركين ونسوه اجمعهم ك ا م ل ن كلهم إ ل ا ح ر ب و ا جهنم ايش و ع ن الله تعالى وجدوا لكل شرع صافي حاجه لا يجعلون شرطا ب ع ق ا ه م ج ن ة و ع ي ر ه م حاجه ليش وعند الله لا يسلوك ج ن ة ا لا يسلو الله م ل ا ر إ ل ا م ن غضب عليه الله ومن حاسده الله لان من نوحش كتابه الدين ا ل َ ع ز ي ِ لله من الله َ م ا قرب اليها ََْ ل ْ قوله َ او ن َ ه ُ ش ْ ر ُ ف بالعزه َِّْ حين سواكم َ ا ئ ل ه او تنكرتم به ولكن ا ل ع ز َ لكنها تشد الظلمون يا عبادي توحى لك بذنوبك اني حرمتم الظلمه عليه فلا تضرر مرضاً مجيباً منه مستحق اشتراً قريباً بل يكون إذا كان أرض في في ضروف ضروف. لا فان ي ظروفين غير الله عز وجل يجيب د ع و ة المضمون ولو كان ك ا ف ر ا ربا كافرا ولكن ما تذكر ل ك إ يكون عليك اعزتي حرز ك ا ف ر و ا ل ش د ة التي ذكرت في قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أ ش د ا ء على ا ل خ ف ا ر جزيئه هنا د ت رحماء بينه جاء في سياق المواجهه المدافعه ي ا ل خ د ا ن بالجهاز ا ل س د ي ة حينئذ يكون شديدا عليه ل أ ن ه جاء ت ح ا ج ب الله فيه مماذا يخفف منها نسيت يخففف ل أ ن ه ق ر د ل أ ن ه يبرز فيك إ س ل ا م ا فهو يحارب الله فيك فقط كن شديدا ل أ ن ك ح ل ي ه لا ت ن ص ر المفتشى وحتى قبل ذلك فلتصلوا لله من قال هذا لتكون ك ل م ة الله هي الملك فهو في شديد الله شرك الجهاد ش ر ما في ا ف ط ي ه شركه الالهه انما يعطيه المفتشله في صفه ا ل م ح ب ة و ن ح م ن ح ل نحن نحن ن ح ل ن ح ل ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن ا ح ن نحن ن ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ع ا ل م نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن ه ح ب نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن نحن نحن ن ح ا ل ح ن ن ي ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ك لماذا بلاد ئ هذه الاسنان ل العليا لقطه الان معناها ت ص الحرب ع ل ي ن ع م حرب ث ق ا ف ي ة حرب ا ق ت ص ا د ي ة حرب خ ل و ف ي ه وهو يبقى لسن كان م يهود ا نفقه في ل ب ا ت ن ا في ع ق ا د ن ا في أ ش ي ل ه تنلت بقى يقول لك ت ت ه م ه و ا س ت ج ي و ا تقهروا ديالهم و ط ا ب خ و ديالهم و ي ش ت ر و ا ليك عشتها ا ل ث ق ا ف الجديده ديالهم الثقافه ديالهم ر ر ي ن بجد احتفاظها ب ر ض ن يشتروا اسرار ا ل م س ل م ا ن بقى وتوليك كل علاقه تتابع المطبخ ديال ا ا ف ه رامشين يغلسنا فقط لا مليون أ ي ض ا العلاقات ا ل إ ن س ا ن الاسلام ا ل ذ ل ا غ ر ح ن ا ه لتسوده الزوج والزوجه والاسماء ر أ ى ا ل ح ا ل ة ل ك ف ب ه ا المراه الاولى كالطيب أ و ل ا د ه ا ونصوحها وطير بها ه ذكرها ه ترجع ل ا أ خ ل و ب ق و ة لقول النبي عليه الصلاه والسلام ف أ ذ ا واق يهودانه او ينصرانه او ينكيسان ل و ن ه احدنا لا يقدر إ ن س ا ن ا ل ا ط ع م ة التي أ ك ل ه ا بالطريقه التي اكلها وهو الطريق ممكن فزاد تذكر ان امك كيف تنسى ت ط ي ن ي وكيف ت ن ا ى تعطيك المثل جيعاً وترقيه ح وتكلمني ونقدر أنه لا ك و ت انسان لكن سالته الله ل ن س ا ت ه ع م ت م خالته ك جدته هذه صاحبه شعبه عما هنكتله ا رائمته زوجك تعرض كزوجك الدين أ ي ض ا و ح ت كل اميه م ق ا ي ا ه مع صخره ولكن نسج ا ل ه ن س ي ه المسلمه الشقاقه الشعبيه ا ل أ ا ر ضيقه بدري شقاقه م س ل م ة وشجع ا ل خ ل ا ف ه لحظه في الحياه ك ت خ ب ش و ن ا بيه من الحين ح ي ن ه ل ا ي ح و ن الحين حينما يكون الحين حينما يكون الحين حينما يكون الحين حينما يكون الحين حينما ي ك ت ن الحين حينما يكون الحين حينما ل ك و ن الحين حينما يكون الحين حينما يكون ا ل ي ن حينما يكون الحين ح و ن م ف يكون الحين حينما يكون الحين حينما يكون الحين حينما ي و ن الحين حينما يكون ا ل ي كل شيء يقول بطريقه بياكل ف ا ر ل ك ي ن مطبخين ف خ ا ل وما كاين ميده ف ت ح ا ل ما كاين م ك ب م ا ء وكل شيء ي ج ر و ن قريب ا ح ا مربعين قميون بوطنون حميون وعياذين هذا ر أ ح المستغل ي ء خ ط أ خ ط أ مدبب ن بلازما اللي يشتري ف ر ش ي ه قربك وهذه ثقافه جيده بقوه ع ي ا ن ي ه وبالغ انت فيما بلغ أ ن ت انه الناس اللي ش ت ا ل ي ن ب ص م ا ع ة الخمور عندهم مشكله في ا ل م ب ع ا ل ن ا هذه مشكله هذه مشكله من غردنه الحمص إ ل ا قليلا م ا د ي ن ا شو ا م ر م ى وما العياذ ب ا ل ا ب ق ازمت الشريدين ا ل ح م ر ي ن وكليله اذا بدنا نروح الطاعات شرب النساء الحمر لا يجب لا ينجيك ل ب ع ض العناصر التي تقضيها عشره وثمانيه من ا ل ك البقره لا ينجيك ببعض ا ل ع ن ه ه ذ لانه هدم ن ي تردم خ م ه المقطار طبعا احدهم خيمه ذ ه م سنين ا د ي العوده ا ي ش حظوظ الغريب هادم تعالوا تفكروه كيفاش الاوصار المسلمه اللي يحتمس برهوشهم وعندما يجب ان و ا ك م ز يكون ه ن ا ل ن يكون ا ك من يكون هناك من يكون ا ك من هناك من يكون هناك م ا ك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ن يكون هناك ن ي ك و ا ك من يكون ه ا ك من يكون ه ا ك من ي ك و ا ك من يكون هناك من ي ك و ه ن ا يكون هناك من ي هناك من يكون هناك من يكون هناك م و ن ا ك من ي ه ا ك من يكون هناك من ي ك و ك م و ن ا ك من ي ن ه من يكون ا ك م ي ك و ا ل من يكون ا ك من ي و ن ا ك من ي و ن ه ن يكون ه ن ا و ن ه ا ك من ي و ا من ي ك ن هناك من ي ا من ك ه ن ا ي ك ا ك من ي هناك م يكون هناك من ي ن هناك من يكون ه ن م يكون ا ك من ي ك و ا من يكون ه ك من ي ثم بعد ذلك يسيرون وهم يسيرون وقد ر أ ي ن ا بقى ع بسرعه ي ح م ر و ن ويقولون حمضاء وقدرين طعام ودوروا ا ل بهذه ا ل م س ل و ه وحرب ي س ي ر م ن على السلاله وحرب ينظرون الى السلاله م ا وحرب ينظرون الى السلاله ويكيد الحركه يوم وذكر وبعدها في بصحت الشرطه ان حولنا سوف تريد تدمير القران تريد تدمير القران لان ا ل ق ر آ ن يحرم الخلق ر ويحرم الصدائق ويمسك الفضاء والصراحه والحفاظ على, على ويحرم الجنس او الاسماك بحال الجهاد بلى وما ليس ه ذ ا ك في الكره الحريه نقطه ليست محل السيخاره و ا ل ج ن المؤمن السيد في الباطن من يتمسك اليوم بكتاب الله وبسنه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ل ا ب غ ي ن ا ت يجيب الله بيوده سبحانه ايها الذين آ م ن و ا م ا إ ذ ا ز ي دينكم عن س دينه فكن ف ي ا ت ك ه بقوله رب تعالى ف ا ل ب ا يشبههم أ ن ه ي خ ل ق ه م من يعظكم جيدا اخركم ة آ خ ر يحبهم ك ل ش ح ب ي ن ل أ ن ه حينما تكون علاقه ا ل ح ب ه يسترخص العدل كل نفيس في ل ك ر ه ت ك ع ل ه اجدادها في كلمه ا ل ق ر آ ن وفي كلمه الدين ت ح ج م ا ل ت ك ذ ه ا تدلع من احمد و م طعام الرب وتعطيه الناس من يشبهك يجي تخفيف ا ل ع ك ل اولا يسال م ج ا ه د الشهيد قد يسترخص نفسها يمثل يلوك بطعه ب وصبها في سبيل ه ا ل فثابت جهادا ومحبب لله و إ ل ه يحبهم ويحبون أ د ل ة على المؤمنين ا ع ز ة على الكافرين عملهم يجادلون في سبيله ا هديهم في ا ل م ر ي ح ة و ن ا يخافون ل و م ا جنازه يقول توديت ل ت ب ر ه غور يقول ع ل اولادي و ك ذ ي ت وما ك ذ ي ت وانما إ ل يلومك مثل هذا اللوم جاهل اشنو جاهل ماذا قال فانه لكل جرس كانوا يبحثون بلا ان احبتي ماذا قال انما لا تشعر فلذلك جئتم لا يخافون لو ما سمعتم هذه صفه المؤمن المحب لانه حينئذ اذ تعلق قلبه بالله عز وجل تارج الراحه الا حيث يؤدي خدمه لله المحب إ ذ ا تعلق ب ا ل ح ب و ب لا ي ز ر ع إ ل ا ب ح ل ه واحد هذا حاله لما يحج بان ر و ن ه في حجر ف ا ح ج ر و ك بلا مقعد للاحذر وهو الله عز وجل محجر ف ت ح ذ ر و ا ع ل ى ا للناس ف ا ح ف ر و ا ما كذبتش فيه ت ح ذ ر ك م ومن هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام وجعلت ق ر ة عيني ف الصلاه وجزء هذه ا الحديث ذ ه ا ل ع ب ا ر ة صحيح ا ل ا م ا ء و ج ع ل ق ر ة ع ي ن في ا ل ص ل ا ة ي ع م ي انه في دين الاسلام ص ل وهو سيد المحبين وامام ا ل ع ا ل ف ي ن عليه الصلاه والسلام عبر وقت ا ك ن ا ي ه عند العرب ا س م ر ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا كنايه عشيقه قره العين لا تطلق ق ر ة العين عند العرب إ ل ا على المحبوب الذي انسانك لان ن ل بالجمال والجمال م الانسان ل الشريعة ا هذه أ ا ل إ ن الذي يبحث عن حي يكون ي مضطربا حائرا يتكلم ب ه د ك و ن ح ي ولذلك قالوا ا ن ا ل إ ن س ا ن الذي ل د و ن الدرب ولد وهو ا ن س ر ن والولد إ ن س ا ن حديث ع ا د ل ه الزواج و م ا ع ن د ه ب ل ا ي ه فقط يكلمني تكون في شعر ي ت ج ا عنده ع ه حائره فلما في كنزه الولاد تبقى ي ر ذكور او ولاه تقر ت عيونه فتتصابيه لعندي أ ف فإذا الله ت ها رده ا بكاء ها العش هو هو ها هو أشخ فتح ي إن حاجة حره عين لي ولك لا تاكل كما قالت ا ل م ر أ ة فرعون بكرم حينما قدركته وجدت منسانا ما كانش عندانه فكانت هناك اول ر ه عين لي ولك لا تاكل في ا ن ه صلى ا ل م ه ل ي ل م لم تكن حره عينه لا ل ه ولا بناته ولا أ ع ب ا د ه ولا في أ ح د من ا خ ل ق بل قال وليعلك حره عينيه في ا ل ص ل ا ة راقبيت كمال س ك ي الطمانينه حينما اكون بين يدي الله خاضعا حاشا لا تكون هذه إ ل ا حال محب صادق الحب بل رفيع الحب وقل على يقين الكريم انك إ ذ ا أ ح ب ب ت الله أ ق ا و ف ي ق زكت طعم ل ح ب ت في كل شيء جميل بماذا يؤثر ترك القلب للدنيا لا دا مفكر دا ما دام ثقب د ي د و ل ك ن م ا ثقب دنيا للدين يعني إ ذ ا أ ح ب ب ت الله عز وجل ووجدت ذلك يعني ا تذوقت إ ل ى الوجه أ و ا ل و ج ه والوجدان وجدت ذلك فالنبي ع م ا م ي ع ا ت ابو حسن ت ل ا س ل ا ك م س ا ئ ي ل دنياك المنى ان كانت كزوج فاحببتها يكون و ب ك لها ذ و ج ا كالذوق دائما او احضرت طعاما ف ت د و ق ذلك ا ط ع ا م او كتبت مالا ت ج د نسبه ذلك المال وبغير حبنا لا تجد لكل هذا لها و إ ن م ا تحب في تلك ا ل ا ش ي ا ت نفسها فتشتعلني لغه الثمر وفي م ي ه ا الكلمه ا كلها يعني ما فيش يحدد المنن لدرس ي جنابه حره في الاطعمه والحشريه لانسان اللي عرف حدث ماله ويكون عطشان يعانوا طعيمه لنا ح ي ا ت بابه حلوه ا ل ص م ر ه بيها الجميله ت ق و ل ب ل ذ ة ولكنها بلذه بيد وحش بيد وحش بيدين وحش بيدين بيجو و وحش ل ا أ ح د سمعان من اني أ ر ض ي بيدوح اطلاقا ويستطيع ه ذ ا الجمال بيد المنحه ر ب ا ن ي ه سبحان الله ثم لاحظ تجد لها ح ل ا و ة لا تجدها ا ل ج ي ل يتدبر ا ل إ ن س ا ن ويتفكر اوليس كان م ن ك ن ا ان يفقد هذه ا ل ن ع م ة هذا يعني الصارم والتوحيد ومو من دين انه يفقد هذه النعمه لانه يمكن يعقلها كيف يكون حالكه إ ذ ا فقدت الان أ و ر ط ي ساعه تجد فيها كرم في الله و ا ل ج م ن ا د الله إ ن الله ج م ي ل الحديث صحيح ي ش ب الجنه والعبد المحب لله يدرك الجمال حقا والله ضيف يعطون شعوب ي ع ط و ه ا ط ل ا ق ا كفهات وضلالات الذي أ د ر ك ا ل م ح ب ة ا ل ر ب ا ن ي حقا يدرك الجمال حقا وصدقا في ا ل إ ن س ا ن وفي المعنى وفي كل شيء يستحلي في ا ل ح ي ا ة يذوق ا ل ح ي ا ة ذوق إ ي م ا ن ع ج ي و إ ذ ا تبين أ ن ا ل م ح ب ة صفه ي خ ط ي ه ا الله عز وجل لمن وفقه ومن شاء هو فرقه ذلك قد الله ي من ي فيه ميتا فليس لك من سبيل ليس لي و ل ا ولم يحرص السبيل ك ن يديك هذه ا ل ر ت ب ة ا ل ج ه ا د ي ة ا ل ر ف ي ة رتبه م ح ب و ب ي ة إ ل ا ب أ ن ندعو الله أ ن يرزقنا هذا ا ل د ع ا تدعو وتعمل ع س ى أ ن يستجيب الله عنك وثبت في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حاشى عن د ا ئ ن ه المحسن عليه السلام、النبيعي. انه كاذب دعائيته وكان فيه النبي عليه الصلاه والسلام انهارده اللهم اغفر لك حجبتي وحجب الرخي اللهم اجعلنا ل ن التوابين واجعلنا من المتصفين اللهم اغفر لنا اخرتنا في الدين اللهم عافنا في ديننا وعافنا في احساننا اللهم ا جعلنا, و جعلنا, اللهم جعلنا اللهم حبنا حبنا من التوابين ا جعلنا من المقررين ت اللهم ا جعلنا م الشاكرين اللهم ا غ ف لنا اجمعين اللهم ارزقنا حبك وارزقنا حب من يحبك و ج ا ل ل ا م ن اصلح ل احوالنا من كلها ن ا من ل اللهم ن اصلح ن لنا ديننا اللهم الذي هو إن الأمة عافيه امرنا أو ل ن ا واصلح قضرت لنا رفتها أ ط دنيانا ا التي بها معاشنا وعن ا ئ ر الناس وعن ا ئ ر ا ل ش ا ك ي ن وعن ا ئ ر الشاكرين وعن سائر التوابين وعن سائر التوابين